وبعد ر أ ي ه ا ا ل أ خ و ة السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته قد طريقكم وطريق طريق بدأتم والحمد لله طريقكم في الهجرة الى الله عز وجل وطريق الهجرة الله الهجرة الجنة لله إلى إلى في عز طريق إ ل ى ا ل ش ه ا د ة طريق إ ل ى الخير طريق إ ل ى الرزق طريق إ ل ى ا ل ع ز ة و ا ل ه ج ر ة هي ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى من خطوات الجهاد ولا بد منها وفي الحديث الصحيح لا تنقطع ا ل ه ج ر ة ما قتل و الكفار يعني ما دام هنالك قتال بين المسلمين والكفار فلا تنقطع ا ل ه ج ر ة ولا تنقطع ا ل ه ج ر ة حتى تنقطع ا ل ت و ب ة ولا تنقطع التوبة تنقطع حتى تخرج الشمس من مغربها و ا ل ه ج ر ة اعلان صريح عن التصميم الى السير الى الله عز وجل واشعار عام واذان كبير على أ ن النفس ا ل ب ش ر ي ة ب د أ ت تتحرر من الدنيا ترك ا ل أ ه ل وترك ا ل و ظ ي ف ة وترك ا ل ج ا م ع ة وترك ا ل أ ر ض التي ولد فيها والربوع التي حدى عليها و ا ل م ر ا ب ع التي قضى فيها شبابه وهجر ذلك كله لله عز وجل ف ا ل ه ج ر ة م س ت م ر ة ما دام هنالك جهاد ما دامت هنالك ه ج ر ة والجهاد لا ينقطع الى يوم ا ل ق ي ا م ة لا تزال ط ا ئ ف ة من ا م ة ظاهرين يقاتلون على الحق حتى ياتي امر الله وهم على ذلك احاديث ك ث ي ر ة في الصحيحين كلها تدور على أ ن الجهاد مستمر الى يوم ا ل ق ي ا م ة وفي الصحيح الخيل معقود في نواصيها الخير إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل أ ج ر والمغنم